فَإِذَا قَرَّعَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حكما وعلما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 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قال, قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجَ فَخُرْجَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِلَةُ أَمْدَيْنَا قَالَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً أَمْدَيْنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أ من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصطر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقال هما ثم تولى الى الظل فقال فقال ربي انني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء ان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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على, على أن تأجرني ثماني حجج